الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك, فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كثر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنلبيه بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتيعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون